والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم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 غفر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأزل لكم من الأعوام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في بطون أمهاتكم بعد في ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الله ربكم له الملك. لا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 إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُلِيئًا إِلَيْهِ ما إلا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله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 والذي نجد نبض الطغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى, لهم البشرى فبشر, عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهم هؤلاءك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية, مبنية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 لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون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 تقول لهم ما يشاؤون عيد ما عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له مِنْ هَادٍ ومن يضلل الله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 الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر إن هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشفاعة جميع له, له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شما قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم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 ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو لم يعلموا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 لِكَره او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كروه فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها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 يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الله ومن في الأرض إلا من شاء الله ثمَّ نُفِي خَفِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُضِيعَ الْكِتَابُ وَجِئَ أَبِنَا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 مَمَزُ <تصفيق> مَرَاكُ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها, فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم, ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟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 وندل حق وقيل الحمد لله رب العالمين